بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وَإِذَا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أَنَّهُمْ أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يَقُومُ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 تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين كلا بل رام على قلوبهم ما كانوا يجسبون كلا إنهم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 على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوب ختاموا مسكوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيب عين يشرب بها المقربون الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوه وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا إلى فكيف وَإِذَا الذين كذبوا فهي واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما فاليوم الذين الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأرائك ينظرون هل هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يفعلون